وفي الدرس الماضي تطرقنا للكلام على بعض المسائل مسائل الكتاب ووقفنا عند الكلام على الطهور اليسير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الطهور اليسير الذي خلت به مرأت لظاهرة كاملة عن حدث كان الكلام على هذه المسألة وعرفنا ان المذهب المذهب الحنبلي على ان هذا الماء الذي تطهرت به امرأة وفضل شيء قليل بقي شيء قليل في الاناء من هذا الوضوء الذي توضأت به لرفع حدثها او اغتسلت به عن حدث اكبر هذا المتبقي عند الحنابلة ما حكمه ما حكم هذا الفضل على المذهب حكم طهور ولا طاهر ولا نجس أولا طهور أم طاهر نعم طهور لا يرفع حدث الرجل هو طهور عندهم لكنه لا يرفع حدث الرجل نعم لكنه يرفع حدث الأنثى والصبي واستدلوا على ذلك بعض الأحاديث وتكلمنا عن هذه المسألة بأن هذه الأحاديث فيها ما فيها وحاولنا أن نجمع بين الأحاديث والذي يترجح عندي والله تعالى أعلم أن فضل طهور المرأة طهور لا يكره طهور لا يكره وأن الأحاديث التي ذكرها الحنابلة وغيرهم في هذا الباب حديث لا تخلو من علل وأن الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم عارضه أن صحابة آخرين خالفوهم في ذلك نعم ثبت عن باب الصحابة موقوفا عليهم المنع من التطهر بما خالف به المرأة لرفع الحدث لكن نقول هذا عارضه أن صحابة آخرين خالفوهم في هذا نعم. <تصفيق> قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا على قول المصنف وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوءه أو كان آخر غفلة يمزالت بها النجاسة فطاهر الآن المصنف عليه رحمة الله انتقل من الكلام على الطهور ليتكلم عن الماء الطاهر وقلنا هذا رأي الجمهور أن الماء ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وأن الطاهر لا يحصل به التخذير الماء الطاهر لا يحصل به التطهير نعم فمن الذي يحصل به التطهير؟ أي أنواع المياه؟ نعم الطهور الطهور هو الذي يطهر وأما الطاهر فلا يحصل به التطهير من أنواع هذا الماء النوع الأول ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بساقط فيه أو بطلخ هذا النوع الأول مثال ذلك ما المثال على هذا لو طبخنا لحما في ماء هذا الماء الذي طبخ فيه اللحم يتغير لونه أو طعمه أو ليف أو الكل أو اثنين من الثلاثة المهم أنه يحصل له تغيير بسبب هذا الشيء الطاهر اللحم يحصل له تغيير بسبب هذا الشيء الطاهر الذي طبخ فيه فما حكم هذا الماء الذي طبخ فيه اللحم الذي نسميه المرق هل يجوز أن يتوبأ به ويرفع به الحدث أو يغتسل لا لكن يجوز له أن يشربه لكن التطهير لا لا يطهن هذا يسمى ماء طاهرا وقل مثل ذلك في الشاي والقهوة وغيرها وغيرها من الأشياء التي يمكن أن يمثل لها بمثل هذا التنفيذ طبعا التغير المعتبر عند الحنابلة هو التغير المؤثر تغير المؤثر يعني لا يضر لو كان مثلا عجين قليل في الإناء لم يؤثر على الإناء ما غلب على اسم الماء ولا على لونه وريحه وطعمه أو أي شيء في الإناء قليل وعلى هذا حمل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر عجين قالوا هذا العجين لم يؤثر في الماء وإلا لم استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة نعم وكذلك لو سقط في الماء شيء طاهر فإن هذا أيضا ينقله من الطهورية إلى الطاهرية إذا غير فيه هذه الصفات أو بعضها نعم مثل ماذا لو جاء إنسان أخذ ورق شجر جاء فلان من الناس زيد من الناس وجاء بورق شجر جاء وضع ورق شجر في الماء في هذا الماء القليل متعمل أصدا هذا غير الذي يشق صون الماء عنه كل الذي يشق صون الماء عنه مثل لو وقع الورق بسبب الرياح أو بسبب الهواء هذا يشق لكن هذا ما يشق هذا أتى بنفسه قصداً أتى بورق الشجر ووضعه في الماء فتغير لون الماء تغير لون الماء ما حكم هذا الماء عندهم؟ قالوا هذا الماء حكمه أنه طاهر إذن هذا هو النوع الأول إذا صار تغير, تغير بمخالف نعم يصبح طاهراً عندهم لا يجوز لك أن تتولأ بهذا الماء لرفع حدفك ولا أن تغتسل منه أيضا لرفع الحجم الشيخ بن عثيمين يقول في المسألة الأولى مسألة المرق والقهوة والشاي يقول ولكن يقال إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا يعني لو أنه انتقل من مسمى الماء المطلق إلى مسمى آخر غرس اسم مرق غرس مشاية غرس قهوة يقول فيقال مثلا هذا مرق وهذه قهوة فحينئذ لا يسمى ماء أني وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به وهذا اختيار الشيخ إسلام التميمي يعني معنى الكلام لماذا أدخلتم هذا الصنف في المي... في أقسام المياه هذا خلاص ما اسمه ما... اسم مرق لماذا تقولون صوتي مسموع يا أخوة صوتي مسموع طيب لماذا تقولون هذا مرق تقولون هذه قهوة دام أنها من أصناف المياه إذن هذا انتقل خلاص انتقل من كونه ماء إلى شيء آخر هذا اعتراض من يرى أن إنه لا يصلح هذا التقسيم قالوا هذه وحدة من الأمور التي نعترض بها على هذا التأكد يقول الشيخ مما يدل على بعف ما قاله المؤلف أنهم يقولون إن ورق الشجر إذا كان يشق صون الماء عنه فوقع فيه وتغير به الماء فهو طهور ليه لأنه يشق صون الماء عنه الأنهار أغلبها حولها أشجار وورق الشجر يسقط فيها قال ولو وضعه إنسان قصدا، فإنه يصير طاهرا غير مطهر. الشيخ أن يعترض عليه يقول معلوم أن من تقل حكمه بتغيره، فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا أو بغير قصد، كما نقول فيما إذا تغير الماء بالنجاسة. فإنه لا فرق بينما يشق صون الماء عنه من تلك النجاسة ما لا يشق يعني الآن لو عندنا ماء وقعت فيه نجاسة هل الحنابلة يفرقون بين النجاسة الموضوعة قصدا والنجاسة الموضوعة بغير قصد ما يفرقون طيب لماذا فرقتم في الماء الطاهر؟ لاحظتم؟ لاحظتم؟ إذا تغير الماء إذا تغير الماء عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله صلى الله عليه إذا تغير الماء فإنهم لا ينظرون إلى كون النجاسة وضعت قصدا أو بغير قصد أو يشق التحرز منها أو لا يشق فلماذا فرقتم في تسمة ظاهر؟ طيب إذا هذا النوع الأول إذا كان لدينا ماء وهذا الماء تغير تغيرت صفة من صفاته أو تغيرت صفاته كلها تغيرت بسبب شيء طاهر بسبب إيه بسبب شيء طاهر النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر عند الحنابلة ما رفع بقليله حدث معنى ما رفع بقليل حدث ماء رفع بقليل حدث القليل ما هو ما هو القليل حسب ما أخذنا ودرسنا وعرفنا الماء القليل ما هو ما دون نعم احسنتم بارك الله فيكم ما دون القلتين فإذا كان عندنا ما دون القلتين واستخدم هذا الماء في رفع حدف استعمل في رفع حدف فهذا الماء عند الحنابلة وعند الشافعية أيضا يسمى ماء مستعملا في طهارة واجبة يسمونه ماء مستعمل لكن في طهارة واجبة طهارة رفع الحدف هذا الماء عندهم الذي يتقاطر من الأعضاء غسلت وجهي تقاطر الماء من وجهي لو كان هناك إناء وجاء الماء هذا وجمع في الإناء هل يجوز لشخص آخر أن يتوضأ من الماء الذي تقاطر من أعضائي حال رفع الحدث على المذهب لا يجوز وأن هذا الماء لا يطهر لأنه صار طاهرا ما دليلكم معاشر الحنابلة على هذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائن وهو جنب لا يغتسل أحدكم في الماء الدائن وهو جنب قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب هي علة الحكم الجنب يا إخواننا قد يكون بدنه نظيفا صح ولا غلط قد يكون بدنه نظيفا قد يغسل موضع الأذى لكنه لا زال جنبا غسل موضع الأذى فيه لكنه لا زال جنبا ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو يجب نهى عن الاغتسال قالوا فهذا النهي يقتضي الفساد فمن اغتسل في ماء الدائم فإن حدثه لا يرتفع واضح؟ هذا أحد أدلتهم ولا أدلتهم على هذا كثيرة. أدلتهم على هذا كثيرة. نعم يقول الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين عندنا عمر لديه قدر هذا القدر فيه ماء أقل من القلتين القلتين عرف عرفنا قلتين ما مقدارها ما مقدار القلتين ها ما مقدار القلتين قالوا 500 رطل عراقي ولو نقص قليلا فلا يضر ان الحد هذا تقريبي وبالنسبة للوعاء المكعب لو عندنا وعاء مكعب ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا خلاص طول وعرض وارتفاع ذراع وربع طولا ذراع وربع عرضا زراع وربع عمقا هذا مقدار القلتين في الأوي على في بركة في كذا يعني سمعت بعضهم نحدده بالسنتيمتر يقول 60 سنتيمتر في 60 سنتيمتر في 60 سنتيمتر وفي الوعاء المدور وكان عندنا برميل مدور آه هذه الأرطال بارك الله فيكم كل بلد لها أرطال أرطال يستخدمونها ويزنون بها في رط العراقي وفي رط الدمشقي وفي رط القدسي وفي رط الغير ذلك كل بلاد لها أرطال يعني القلتين قالوا هي بالرطل العراقي 500 وبالرط للدمشقي 108 كما قال ابن رسلان الشافعي رحمه الله قال و و و أو قلتين بدي مشقي هي ثمان أرطال أتت بعد مية وثمانية وهكذا كل بلد لها أرطال فهذه يصعب على الإنسان أن يحدد عن طريقها هذا المقدار لكن الأسهل من هذا أن نعرفها في الأوعية المكعبة وفي الأوعية المدورة في الأوعية المكعبة قلنا ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا وفي الأوعية المدورة ذراع قطرا الآن المدور له قاعدتان قاعدة دائرة والقاعدة الثانية أيضا سفلية دائرة قطر الدائرة هذا ذراع في ذراعين ونصف عمقا ذراع قطرا في ذراعين ونصف عمقا نعم طيب. يقول الشيخ رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه ثم غرف أخرى فغسل وجهه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله بك سوف. ثم غرف أخرى غرف غرف ثانية فغسل وجهه قال ثم غمس ذراعه في الماء ونوى بذلك الغمس رفع الحجث، فنزع يده، فالآن ارتفع الحجث عن اليد. الآن واضح الصورة اللي صورها الشيخ رحمه الله يقول إنسان يتوضأ وعندما جاء يغسل يده غمس يده داخل الأنا، وأخرج يده من الأنا. الآن هذا الماء ما الذي جرى؟ رفع حجثه. بهذا الماء هل يجوز بعد أن وضع يده داخل الماء ورفع به الحدث أن يكمل وضوءه منه أو أن يتوضع منه شخص آخر على المذهب قالوا هذا لا يجوز لأنه طاهر قال الشيخ ابن عثيمين وليس هذا وليس لهذا دليل ولكن تعليل وهو أن هذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى كالعبد إذا اعتق فلا يعتق مرة أخرى صحيح كلام الشيخ أن هذا مما عللوا به قالوا إذا اعتق العبد فلا يمكن أن يعتق مرة أخرى ولو اعتق مرة أخرى فيكون هذا لغواً ولا يستفاد من هذا ولا يسمى حدقا لكن قول الشيخ وليس لهذا دليل في الحقيقة محل نظر عندي يعني ذكرنا لكم دليلا من عدلتهم في هذا الباب لكن قد يقول الفقيه ليس لهذا دليل ويقصد ليس له دليل يصح اعتباره هذه تطلق كثيرا يقول ليس لهذا دليل ويقصدون أنه يقصدون أنه ليس دليلاً يعتضد به. نعم رفع الحدث مرة أو رفع الحدث مرة فلا يرفع الحدث مرة من أخرى. يقول الشيخ وهذا التعليل علي التعليل بأن العبد ذا عتة فلا يأتق مرة أخرى. قال هذا التعليل علي من جهة من وجهين الأول وجود الفرق بين الأصل والفرق. الأصل مسألتنا ولا قصة العبد لا قصة العبد والفرع مسألة التي نريد أن نقيسها على قصة العط يقول الشيخ لأن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه لن لم يبقى رقيقا وهذا الماء لما رفع بقليل حدث بقي إيش بقي ماء مرة أخرى يقول الشيخ معنى كلام الشيخ الآن العبد الرقيق لما أعتق هل نسميه بعد العتق رقيقا بعد أن أعتق يسمى رقيقا أم لا لا يسمى رقيق طيب الماء الماء بعد أن استعملناه هل يسمى ماء أم لا يسمى لا يبقى اسمه ماء يقول الشيخ هذا فرق يقول هذا فرق ويرى أنه فرق مؤثر يقول العلة الثانية في هذا التعليل أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فإن لنا أن نسترقه وحينئذ يعود إليه وصف الرقي ثم يصح أن يحرر مرة ثانية في كفارة واجبة ما رأيكم؟ هذه واضحة؟ يعني يقول يمكن للعبد إذا يعتق أن يعتق مرة أخرى في هذه الصورة فلا تقيسوا عليه في فرق تمام؟ قال فالصواب أن ما رفع بقليله حجث طهور لأن الأفل بقاء الطهورية ولا يمكن العدول عن هذا الأفل إلا بدليل شرعي يكون وجيها إذن اختيار الشيخ أنه لا يكره الماء المستعمل ولا يسمى ولا يسمى طاهر المر يبقى على طهوريته الوجه الثاني ما علاقته بالقياس؟ الشيخ رحمه الله يقول إن هذا فرق العبد هم يقولون ماذا؟ قالوا العبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى يقول هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه بل يمكن أن يعود العبد إلى الرق مرة أخرى ونعتقه يمكن أن نعتقه مرة أخرى نمنى هذه؟ نعم طيب قال المصنف الآن القسم الثالث من أقسام الماء الطاهر عند الحنابل طبعا القسمين الأولين يتفق الحناب الأو فيهما القسم الثالث هذا من مفردات من مفردات الحنابل قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوبوء إذا لو كان عندنا ماء قليل وغمس فيه إنسان يده عندما قام من نوم الليل من نوم نوم ناقض لولو وكان هذا النوم ليلا قالوا هذا الماء الذي غمس فيه يده قبل أن يغسلها خارج الإناء يكون ماء طاهرا ولا يبقى طهورا يكون ماءا طاهرا ولا يبقى طهورا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهذا بالصحيح إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غمس اليد في الإناء في هذه الحالة السلام عليكم الآن رجع الصوت الآن رجع الصوت نعم حتى يغسلها ثلاثة قالوا فما دام أنه لم يغسلها فهذا مخالفة وهذه المخالفة تقتضي الفساد وبناء عليه فإن هذا الماء يتأسر نعم يقول الشيخ ابن غزيم ولكن إذا تأملتها المسألة ولكن إذا تأملت المسألة وجدتها ضعيفة جدا لأن الحديث لا يدل عليه بل فيه النهي عن غمس اليد ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد ولم يتعرض للماء الماء سيتأثر أو لا يتأثر ما تعرض لذلك ويذكر الشيخ أن هذا التعليل الذي في آخر الحديث فإن حدكم لا يدري أين باتت يده يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين نعم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يمكن أن تكون اليد وقعت على موضع دم أو وقعت على موضع نجاسة وهذا احتمال وليس يقينا هذا يدل على أن المسألة من باب الاحتياط نعم. يقول الشيخ وعندنا الآن يقين وهو أن هذا الماء طهور في ما اللي عندنا هذا ماء طهور يقينا ولا ليس يقينا طهور يقينا وهذا اليقين لا يمكن رف لا يمكن رفعه إلا بيقين فلا يرفع بالشك لا يمكن أن نرفع هذا اليقين بمجرد الشك في أن اليد وقعت في موت النجاسة أو لا يقول الشيخ بعد ذلك في طفعة 58 طبعة الحبيكان قال فهذا القول ضعيف أثرا ونظرا أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه وأما نظرا فلأن الشروط التي ذكروها هم ذكروا شروط قالوا أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا وأن يكون من نوم ليل يقول الشيخ وأما نظرا فلأن الشروط التي ذكروها لا يتعين أخذها من الحديث نعم. طيب يقول الشيخ الصواب أنه طهور لكن يأسم من أجل مخالفته النهي حلت غمسها قبل غسلها ثلاثا الشيخ يقول الماء طهور والذي غمس يده في الإناء ما حكمه؟ حكمه أنه آثم لماذا؟ لأنه خالف النهي وغمس يديه قبل أن ينصلها ثلاث مرات يقول ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط نعم الحنابلة يقولون إذا لم يجد الماء ما في ما عنده إلا هذا الماء الذي غمست فيه قائم من نوم ليل قالوا يستعمله ثم يتيمم احتياطا قال فأوجبوا طهارتين ولكن أين هذا الإجاب في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا في هذه النقطة أقول وافق الشيخ في أن الماء طهور رحمه الله تعالى ولكنني أختلف مع الشيخ في كون من غمس يده في هذا الإناء قبل أن يغنسلها ثلاثا أنه يكون آتما لأن الراجع عندي والله تعالى أعلم أن هذه المسألة وهذا الأمر أو فلنقل على الرواية الأخرى عن هذا النهي هو من باب كراهة التنذيذ لا من باب التحريم، وما صارف عن التحريم. أولاً أن هذا النهي معلل معلل، هذا النهي بالشك، ومن المعلوم أنه لا طهارة في الشريعة تجب بالشك، هذا من استقراء مقصود. من استقراء النصوص الشرعية لا نجد طهارة تجيب بالشك فيقال ان هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من قبيل من قبيل الكراهة التنزيهية وان غمس اليد قبل غسلها ثلاثا مكروه تنزيها نعم. قال فإن قيل ما الحكمة في النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم قال أجيب أن الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإن قال قائل لا طبعا كلمة كراهه التنذيه المقصود به المكروه عندنا عند الجمهور اذا قالوا كراهه تنذيه مقصود به المكروه لكن احيانا ينطقون المكروه على المحرم اللي ما احد الحين يقول اكرهه ويقصد الحرام اللي ما احد له الفاظ الحين يقول لا يعجبني اذا سهل عن مثلا يقول, يقول لا يعجبني او يقول اكرهه قد يريد بهذا الكراهه تحريم نعم لا ليست ألفاظ المحدثين ألفاظ المتقدمين قبل أن يكون هناك علم طبعا هو عاصر الشافعي رحمه الله فعلم الأصول الأص لم يكن بعد مستقرا على أنه فيه بهذا التقسيم الخماسي للحكم التكليفي كنت أخي الفاظل؟ لم يستقر بعد علم الأصول على الوضع الذي كان عليه بعد فالأئمة قد يطلقون ألفاظ وأصحاب الأئمة يحاولون يفهموا ما مقصود الإمام من هذه اللفظة ويقارن لفظه هنا بألفاظ أخر في أمور أخرى طبعا أحيانا كان عندهم ورع من قول هذا حلال وهذا حرام في بعض المسائل نعم. يقول الشيخ فإن قال قائل وضعت يدي في جراب مثل الكيس فأعرف أنها لم تمس شيئا نجسا من بدني ثم إنني نمت على استنجاء شرعي ولو فرض أنها مست الذكر أو الدبر فإنها لا تنجس ليه لأنها مغطية مغطاة بايش؟ مغطاة بالجراب مغطاة بالجراب قال فالجواب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن العلة غير معلومة فالعمل بذلك من باب التعبد المحب هذا كلام الحنابلة قالوا تعبدي قال الشيخ لكن ظاهر الحديث أن المسألة معللة بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التعليل كتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا استيقظ أحدكم من منانه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشينه وهذا أيضا في الصحيحين فيمكن أن تكون هذه اليد عبت بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغم يسيبه حتى ينسل هذا وما ذكره الشيخ الآن كلام الشيخ ابن عثيمين وما ذكره الشيخ رحمه الله وجيه عليكم السلام ورحمة الله وحياك الله وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده لكن السنة يفسر بعضها بعضا إذن النهي هنا معلل في الحقيقة القول بأنه تعبدي خلاف الأصل، الأكثر في الأحكام التعبدية أو التعليم؟ الأكثر أن الأحكام معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟ الأصل في الأحكام أنها معقولة المعنى. نعم والقليل هو التعبدي القليل هو التعبدي الذي لا نعقل معناه واضح؟ فلهذا الأصل أن نقول أن هذا الحكم معلل وليس تعبدياً وهنا فائدة ما تعرض الشيخ لا فيما يبدو هل اشتراطهم نوم الليل هو الراجح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله هل الراجح أن يكون الحكم متعلقاً بنوم الليل وحده دون نوم النهار الجواب عن هذا أن الراجح والله أعلم أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. حياكم الله أقتنفاضا. بارك الله فيك. <تصفيق> لماذا؟ لماذا؟ نقول أولاً لأنه لا فرق في التعليل المذكور في الحديث. التعليل المذكور في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين بتسيله. فكذلك الذي ينام في النهار لا يدري أين تقع يده. هذا أمر. فأنت مسكتوا بقوله صلى الله باتت قالوا والبيتوتة لا تكون إلا بالليل نجيب عن هذا بأحد وجهين الوجه الأول أن هذا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا فلا يعتبر مفهومه ما له مفهوم ليس له مفهوم أو مفهومه غير معتبر خلاص ما نقول بمفهوم نقول إذا لم تبت يده فلا يلزمه الحكم لا ما نقول هذا وأمر آخر أن جماعة من أكابر علماء اللغة قالوا إن الفعل بات يأتي في اللغة بمعنى صار علماء أكابر من علماء اللغة قالوا إن بات في لغة العرب تأتي بمعنى صار يكون المعنى هذا الوجه الثاني في, في الإجواب عن كلامه فإن حدكم لا يدري أين باتت يده بمعنى لا يدري أين صارت يده حال نونه إذن هنا وجهان، الوجه الأول أن يقال أنه بات على معناها المتعلق بالليل وإما أن يقال بأنه بات بمعنى صار وعلى هذا يكون الجواب طيب من قال بأن من غمس يده قبل غسلها في الإناء أنه يأثم قلنا هذا من مفردات الحنابلة وهذا ما قرره الشيخ والصلاب الله عنه قول الجمهور في هذه المسألة نعم طيب الآن نريد أن نراجع الآن أخذنا كم نوع من أنواع الماء الطاهر المذهب كم نوع إلى الآن أخذنا كم نوع من أنواع الماء الطاهر ثلاثة ممتاز النوع الأول الذي تغير بشيء طاهر خلطه في طبخ في نعم تغير بالطهر هذا النوع الأول اثنين الماء المستعمل في رفع الحدث اثنين الماء المستعمل في رفع الحدث قلنا الذي يتقاطر من الأعضاء الأعضاء المتوضع الذي يرفع حدثه أو المغتسل الذي يرفع بغسله حدثه ثلاثة الماء الذي غمس فيه نعم يده قائما من نوم ليل ناقضا لولوء سنتكلم فيما بعد عن النوم الناقض للولوء على المذهب ليس هذا موطن الكلام عليه الرابع والأخير من أنواع الماء الطاهر ما هو قال المصنف أو كان آخر غسلة زالت بها النجاس بها مثالها. رجل يغسل ثوبه من بالنجاسة الآن هناك نجاسة على الثوب أول غسلة سينفصل الماء عن مكان محل النجاسة طبعا المذهب إن النجاسة هذه تغسل كم غسلة تغسل سبع غسلات على مذهب الحنابل سبع غسلات على المذهب سائر النجاسات تغسل سبع غسلات أول غسلة الماء الذي سيتقاطر معه حكمه حكمه أنه نجس لأنه منفصل عن محل النجس. الغسلة الثانية كذلك. الغسلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل الست غسلات هذه نجسة. الماء المنفصل عنها ماء نجس لأنه منفصل عن محل النجس. وهو أيضا ماء قليل حتى السادس نعم فهو ماء لاقى المجاسد وهو قليل طيب المنفصل في المرة السابعة هذه آخر غسل قالوا هذا ماء ماء طاهر خلاص هذا الماء ما حكمه؟ نعم هذا القسم الرابع هذا القسم الرابع نعم طيب لو غسل غسلة ثامنة الذي تكلمنا عنه هو نفسه؟ لا الماء الثاني يا أخدنا الكريمة في رفع حدث، مو في نجاسة فرق واضح الفرق النوع الثاني مستعمل في رفع حدث هذا لا هذا نزيل به النجاسة فرق هذا نزيل به النجاسة نعم طيب المنفصل المنفصل عن الثامنة الغزل الثامنة المنفصل عنها ما حكمه هذا طاهر لأن المحل صار إيش صار محلًا ظاهرًا طيب ليش السابع قالوا طاهر الغسلة السابعة لا اعتبروها من قسم الماء الطاهر والثامنة لا ليش قالوا لأن الغسلة السابعة هي التي أثرت على المحل المحل هذا الذي نغسله المحل الذي نغسله بالغسلات الست الأولى نعم لأن هذه تتم إزالة النجاز نعم إذن هي أثرت في المحل وهذا التأثير الذي أثرت به صار حكمها شبيل بالمستعمل صار حكمها شبيل بالمال المستعمل فيه ربع الحجس ولا يمكن أن نقول أنها نجسة لأن المحل أصبح طاهرا بها لا يمكن أن نقول عالمها أنه نجس لأن المحل اللي هو الثوب الموضع أصبح طاهرا بها طيب يقول الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياكم الله خير الكريم. يقول الشيخ والصحيح أن الماء قسمان فقط طهور ونجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور وأن الطاهر قسم ذكرهك الله خير وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة وهذا اختيار شيخ الإسلام والدليل على هذا عدم الدليل إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضح لأنه ليس بالأمر الهين إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمن فالناس يحتاجون إلي تحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوح وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة. إذن الشيخ هنا مال إلى قول المالكية وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله في أن الماء قسمان وأنه لا قسم ثالث والأربع الأقسام هذه كلها الأربع الأقسام كلها لا يمكن. عندهم أن تعتبر من قسم الماء الطاهر نعم تحبوا أن نكمل أو أن نستمع لأسئلتكم نكمل طيب نكمل إن شاء الله طيب قال والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. نعم هنا نوعان مهمان للنجس النوع الأول من نوع الماء النجس الماء المتغير بنجاسة مخالطة طيب هل يشترط في هذا الماء أن يكون قليل أو كثير هل يشترط في هذا الماء أن يكون قليلا أو كثيرا ها لا المتغير إذا حصل تغير مطلقا والله دون القلتين أو أكثر هذا نجس إيش معنى متغير تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاس المخالف لو كان عندي ماء كثير جدا وهذا الماء الكثير جدا وقع فيه نجاسه فتغير لونه عن بكرة أبي انصح التعبير تغير كل الماء هذا التغير نجس بالإجماع هذا الماء المتغير بالنجاس نجس بالإجماع نعم سواء كان قليلا أو كثيرا هذا محل اتفاق إذن هذا ما في مشكلة مع أحد هذا النقطة ليس فيها مشكلة مع أحد النوع الثاني الماء الذي لاقى النجاسة وهو قليل إذن الماء القليل الذي لاقى النجاسة إذن مجرد ملاقاك النجاسة في هذا النوع ينجس الماء هل يشترط التغير؟ لا هل يشترط التغير؟ قالوا لا يشترط واضح؟ نعم فهذا لمجرد أن لاقى النجاس على المذهب يعتبر نجسا مثاله لو كان عندنا وعاء طبعا الوعاء فيما قليل لو وضعنا قطرة بول قطرة بول في الماء نظرنا في الماء ما في تغير لكن الآن ما الذي جرى وقعت قطرة بول في الماء على المذهب وهو المذهب الشافعية أن هذا الماء صار نجسا لحديث القلتين خلاص لأن دون القلتين فهذا ينجس لمفهوم حديث القلتين يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير واضح طيب جميل قال او انتصل عن محل نجاسة قبل زوالها ما معنى هذا الكلام ما انفصل عن محل نجاسة قبل ان تزول النجاس قال مثاله انتبهوا للمثال ماء, ماء نطهر به ثوبا نجسا عندنا ما وعندنا ثوب نجس الماء هذا سنطهر به الثوب النجس والنجاسة زالت في الغسلة الاولى الغسلة الأولى زالت النجال وزال أثوها نهائيا في الغسلة الثانية فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادثة فالماء المنفصل من هذه الغسلات إيش حكمه؟ ما حكم المنفصل في الثالثة والرابعة والخامسة والسادثة نجس نعم كما اتفقنا مع أنه إيش؟ مع أنه ما في نجاسة ولا أثر للنجاسة لم تنجت النجاسة، عشان كذا نبهوا على هذا الكلام. بهذا نبهوا على هذه النقطة. قال أو ينفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، حتى لو ما كان في أثر للنجاسة، لأن حكم النجاسة ما زال حكم النجاسة لا زال موجودا لاشتراف السبع غسلات. على نعم لأن زوال النجاسة يكون بالسألة طبعا ما أريد أن نذكر هذا الكلام الآن أما نجعله في باب إزالة النجاسة أشير إليه أنه الاشتراف السبع الغسلات هذه في الحقيقة ضعيف هو المذهب نعم لكنه ضعيف في الحقيقة واستدلوا على ذلك بقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرت بغسل الأنجاس سبعا أمرت بغسل الأنجاس سبعا ولكن هذا في الحقيقة ليس له أصل في كتب السنة واشتراف التسبيع في غير النجاسة الكلبية فيه نظر نعم اشتراف التسبيع في غير النجاسة الكلبية فيه نظر ينقف عند هذا الحد وأسأل الله تعالى لي ولكم ويفقه في الدين وإن العلم من العالمين العاملين السنة نعم هناك قول في المذهب أيضا أن ذلك يكفي فيه ثلاث غسلات ثلاث غسلات وهذا ما اختاره ابن قدامى رحمه الله الموفق وإياكم وضارك فيكم أجمعين اختارها ابن قدامى في العمدة عند الفقه القول الثالث أنه لا يشترط عدد في غسل النجاسة. النجاسات التي يشترط فيها العدد مثل نجاسة الكلب ما يشترط فيها العدد. لكن النجاسات الأخرى نجاسة على الثوب غير كلبية، نجاسة على الأرض. ومنعرف حكم نجاسة الأرض هل تختل؟ المهم النجاسة سائر النجاسات نقول لا يشترط فيها عدد. منعرف الحكم؟ نقول الحكم أنه يكفي إزالة عين النجاسة وأثرها. يكفي أن تزول عين النجاسة وأثرها. فإذا حصل ذلك فإن ذلك يكون مطخرًا. لأن الحكم مرتبط بش بعلة. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا علم علمة العلة فإنه ينعدم الحكم. لما في نجاسة ولا أثر للنجاسة خلاص نعم واضح الجواب بارك الله فيكم هذا خارج الدرس هذا السؤال خارج الدرس لكن درس سيود السوء قريب إن شاء الله في الزاد تحضر معنا درس الزاد يوم الأحد يوم الثلاثاء. إحنا الآن في صفه الصلاة. الآن نحن في صفه الصلاة. تحضر معنا إن شاء الله وتستمع. تسأل ما شئتنا. وياكم اختنا الصغيرة. بقية شيء. قيل ذات يوم خيرا. ونفع الله بكم وسددنا وإياكم وإن